الدرس الثامن عشر بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. وبعد قال التاسع حتى نظم بعضهم معاني حتى فقال ماذا كن مع الدهر يا فتاة مثل حتى وهي نصيحة خاطئة لكنني عدلتها فقال فيها لا تكن يا فتاة بدهرينك حتى تحظى بالخير والهداء الرشدة حرف عطف مع ابتداء وجر ثم نصب لفعلها ان قال حتى حرف له عند المصريين ثلاثة اقسام يكون حرف جر وحرف عطف وحرف ابتداء قال وزاد الكوفيون قسم الرابعا وهو ان يكون حرف نصب يعني ينصب الفعل مضارع والصحيح ان ماذا ان الفعل المضارع من حتى بماذا بانمل مرائش وجوبا قال وزال بعض النحويين قسما خامسا وهو أن يكون عن الفاء ولا بد بان هذه الأقسام واحدا واحدا الأول حتى القارة ومعناها انتهاء الغايه ومذهب صليا أنها قارة من وقال فرات تخفضوا لنيابتها عن إله وربما أظهروا الى بعدها قالوا جاء الخبر حتى إلينا جمعوا بينهم على تقدير مجرورها حديهما مقرورها إما اسم صريح نحو التاحين أو مصدر المؤول من أن والفعل مضارع نحو من أن والفعل مضارع فعلي المضارع يعني بعدها المنصوب بأن مضمر وجوبا المسوق معها بمصدر قالوا مصدر مع من أنفعل فعلي المضارع الفعل المضارع بعدها بعد أن يعني بعد حتى المنصوب بأن مضمر وجوبا المسوق معها بمصدر حتى يقول الرسول لأنه تقدير حتى أن يقول هذا مذهب المصريين. وزاد ابن مالك في أقسام مقرورها أن يكون اولا مأولاً ان في الماضي نح تعفى وقالوا قال الشيخ حيان ووهم في هذا لأن حتى هنا ابتدائيه وأن غير مضمرة بعدها ولمقرورها شرطان هذا شروط الأول أن يكون ظاهراً فلا تقر الضمير هذا مذهب سيفويه وقمهور الرسائيون وقاسور الكوفيون المرد كقول الشاعر فلا الله لا يلفع ناس فتان حتىك يبنى ابي يزيدي ايضا أتتك عيش تقطع لأراك اليك حتى بلغت حتىك لكنه يعني ما ضرورة قالوا هذا عند البصريين ضروره الثاني والثاني ان يكون آخر آخره جزء والثاني أن يكون آخر جزء يعني أن يكون آخرا أو, أو آخر جزء يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان يكون اما اخرا هو بنفسه او متصلا بالاخر اخرا اكلت السمكه حتى راسها يعني حتى راسها يعني ماكو يعني ايش غير ماكول طيب هذا معنى او متصلا بالاخر قول الله عز وجل حتى مطرع الفجر فطلوع الفجر هل هو اخر او متصل باخر الليل متصل باخر الليل فهي أنت يعني تقر آخرا أو متصلا بالآخر فمثال كونه آخر جزء اكلت السمكة حتى رأسها ومثال كونه ملاقي آخر جزء سرت الليل حتى سرت النهار حتى الليل ولو قلت اكلت السمكة حتى نصها أو ثلثها لم يجز، قال الزمق سليل الفعل متعدي بها الغرض فيه أن ينقض شيئا فشيئا حتى يأتي عليه ما أنه حتى يأتي عليه معناها يا اخو حتى ينتهي إليه أنه حتى ينتهي إليه اسلوب عربي جميل وقال ابن الملك هذا لا يلزم بصدر الله الشعر الشاعر عينت عينت ليلة فما زلت حتى نصها راجيا فعدت يا أوسى عين ليلة فما زلت حتى نصها راجيا فعدت يا أوسى حتى نسخها قال الشيخ ابو حيان ولا حكت في هذا البيت لانه لم لم يقدم حتى ما يكون ما بعدها جزء منه ولا موقع لآخر, لآخر جزء منه يعني ما معنى لم يقدم أي لم يتقدم لم يتقدم وهي ايضا في نسخه ما معنى يقدم أي لم يتقدم قال فلو صرح في الجمله بذكر الليله فقال فما زلت راجيا نصرها تلك الليلة عدت نصها كان حقه واقتنع في المقرور بحتى هل يدخل فيها اخذ يدخل فيها قبل هؤلاء فمذهب البرج ابن السراج وابو علي ارسلوا متاخرين لانه داخل وقال ابن مالك حتى لانتهاء العمل المجرورها أو عنده يعني أنه يحتمل أن يكون داخلا في مقلها أو داخل فإذا قلت ضربا ضربت القوم حتى زيد فزيد يجز يكون مضروبا انتهى الضرب به ويجلس يكون غير مضروب انتهى الضرب عنده وذكر أن شباء الفراء أشار إلى ذلك وحكي عن طالب أن حتى للغاية والغاية تدخل وتخرج يقال ضربت القوم حتى زيد فيكون مرة مضروب ومرة غير مضروب وحكى في الإحصاح عن الفراء والرماني أنهما قال يدخل ما لم يكن غير جزء نحو إنه لينام الليلة حتى الصباح قال وصرح سيبيه بان ما بعدها داخل في مقولها ولا بد لكنه مثلا بما هو بعض هذا ليس سيأتي فرق قال فإن قلت حتى وإلى كلاهما لانتهاء الغاية فهل بينهما فرق هذا من الفروق المهمة فقلت بينهما فروق الأول أن مجرور إليه يكون ظاهرا ضميرا بخلاف حتى فإن مقرورا لا يكون إلا ضميرا ألا يكون فإن مقرورا لا يكون ضميرا تكتب إلا عيش إلا ضرورة إلا شذوذا إلا ضرورة إلا شذوذا وعلى الثاني أن يكون مقرور إلى أن مقرور إلى لازم كونه آخر جزء أو ملاقي آخر جزء تقول وكنت تسمى الى إلى بخلاف حتى الثالث أن أكثر المحققين على أن إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها بخلاف حتى طيب هذا هو القسم الأول من حتى وغدا بإله الله تعالى نواصل فيه طيب إن شاء الله إله نزلككم الله خيرا والحمد لله رب العالمين الدرس التاسع عشر بعد المئة من الجنداني في حفظ المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى والسلام على رسول الله على اهله وصلى الله بعد قال القسم الثاني أي من أقسام حتى قال المرد رحمه الله تعالى القسم الثاني حتى العاطفه النحو القديم الحجاج حتى المشات ورائيه الحجاج حتى المشاتها امرت حتى المشات هذه حرف في الاعراب والحكم يعني ما قبلها ما بعدها يتبع ما قبلها في الاعراب وايضا الحكم وهو معنى الجمله معنى الجمله العامل السابق والفعل السابق قال ما قد راسمه من أئمة الوصيين العاطف بها وقالها الكوفيون فقالوا حتى ليست بعاطيه ويعربون ما بعدها على اضهار عامل ويربطوه حتى شرطان الاول يكون بعض ما قبلها أو كبعضه ما معنى أو كبعضه يا إخوة تكتب بين قوسين تبعيض حكمي تبعيد أيش حكمي ليس تبعيض حقيقي قال فالمثال كونه بعضا قدم الحجاج حتى المشات وأما, وأما كونه كبعض ما معنى كبعض تبعيض حكمي قال قدم الصيادون حتى كلابهم هذا تبعيض حكمي ما ما تبع الرحمي أي بالقدوم بالقدوم هذا يمشي قادما هذا يمشي قادما قالوا وقد يكون مباينا فتقدر بعضيته بالتأويل كقول الشاعر القى الصحفة كي يخفف رحله وازداد حتى نعله القاها وزاد حتى نعله ألقها اذا ما ماذا سيكون التاويل القى ما يثقله القى كل ما يثقله الصحيفه والزادة حتى نعله القاها إذن هذا المعنى القى كل ما يثقله او كل... قال ان المعنى القى ما يثقله ما بمعنى ما تفيد العموم المعنى الذي لان المعنى القى ما يثقله حتى نعله ألقى الذي يثقله حتى نعله القى كل ما يثقله حتى نعله قال ولا يكون الا واحدا من جمع نحو مات الناس حتى خيارهم أو جزءا من الاجزاء او جزءا من اجزائه نحو اكلت السمكه حتى راسها فلو قلت فلو قلت ضربت الرجلين حتى أفضلهما لم يجز لانه ليس جزءا من اجزاء المعطوف ولا واحدا من جمع ولا واحدا من جمع قلت هذه الشروط هذا الشرط ذكره النحويون في باب العطف ولم اراهم ذكروه في باب القر الا أن ابن مالك إلا أن ابن مالك قال ومقرورها يعني حتى إما بعض لما قبلها من مفهم جمع افهاما صريحا أو غير صريح أو كبعض قال عنيت عنيت بالصريح كونه بلفظ بلفظ الموضوع للجمعيه فيدخل في ذلك الجمع الاصطلاحي واللغوي ما معنى الجمع الاصطلاحي واللغوي ما هو الجمع اللغوي الجمع اللغوي هو اسم الجنس الجمعي ما معنى جمع لغوي اسم الجنس الجمعي اسم الجنس الجمعي ما هو اسم الجنس الجمعي اسم الجنس يا الجمعي لا قسمين اسم جنس جمعي واسم جنس افرادي اسم جنس جمعي هذا ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء مثال شجر وشجره كلمة كلمة هذا سما اسم جنس جمعي او يفرق بينه وبين واحده بالياء مثلا اقول ترك تركي عرب عربي روم رومي فارس فارسي فرق بينه وبين واحده بالتاء والياء غالبا هذا ما هو اسم جنس جمعي واسم جنس افرادي اسم جنس إفرادي ما يطلق على القليل والكثير بلفظ واحد ما يطلق على القليل والكثير بلفظ واحد ما يطلق على القليل والكثير واحد هذا اسم جنس إفرادي مثالها زيت يطلق على القليل والكثير كلمة ماء يطلق على القليل والكثير كلمة قوم يطلق على ماذا على القليل وماذا والكثير، قليل كثير. قالوا في يدخل في ذلك الجمع الاستلاحي واللغوي كرجال كر كرجال النقومين، بغير الصريح ما دل على الجمعية بلغة غير موضوع لها. كقوله تعالى ليش, جلنها ليش, ليش جلنها حتى حين، فإن مقرور حتى فيه منتهى. قال فإن مقرور حتى فيه منتهى لأحيان المفهومة غير مصرح بذكرها انتهى ما ذكره وعندي فيه نظر من الذي الآن ينظر الآن المراد ينظر على ابن مالك يقول وعندي فيه نظر فإن المجرور حتى قد يكون ملاقيا لآخر جزء نحو شرط النهار حتى الليلي يعني الليلي قال الثاني الثاني من ايش الا الثاني من الشروط وللمعطوف بحتى شرطان الاول تكلمنا عليه الان الشرط الثاني الآن الشرط, الشرط الثاني الثاني ان يكون غايه لما قبلها في زياده او نقص والزيادة تشمل القوه والتعظيم والنقص شملت الضعف والتحقير وقد اجتمعت الزيادة والنقص في قول الشعر قهرناكم حتى الكماتة قهرناكم حتى الكماتة هذه الكماه غاية في القوة فإنكم لتخشوننا حتى بنين الأصاغرة غاية في ايش البنين الاصاغر غاية في الضعف فإن قلت ما الفرق بين حتى القارة حتى العاطية قلت الفرق بينها من أوجه الفرق بينهما من أوجه الفرق بينهما من أوجه الأول أن العاطفة سيدخل أن العاطفة ما بعدها في ما قبلها وأما الجاره فقد يدخل وقد لا يدخل كما سبق فالذي بعد العاطفة يكون الانتهاء به والذي بعد الجاره قد يكون الانتهاء به وقد يكون الانتهاء عنده هذا الفرق الأول وهذه من أهم الفروق في الكتب ما هو الكمي لما قال الشاعر قهرناكم حتى الكمات يعني انظر الحاشية سبعة من صفحه ثمانية واربعين وخونسوية قالوا الكماتة جمع كمي او كامل وهو الفارس شجاع طيب هذا تكميل لبيت سبق الفرق الثاني الفرق الثاني ان العاطفة يلزم ان يكون ما بعدها غاية لما قبلها في زيادة او نقص وأما القارة فيها تفصيل وهو أن مقرورها إن كان بعض ما قبله المصرح به وكان منتهم به وهو كل معطوف في اعتبار الجزء للنصف إن كان بعض لشيء لم يصرح به نحن لا يسجلنه حتى حين أو كان منتهى عنده لم يعتبر فيه ذلك الثالث أن ما بعد القارة قد يكون ملاقيا لآخر جزء بخلاف العاطفة بخلاف العاطفة وقد تقدم قال تنبيه قد ظهر بما ذكرته أن الجاره اعم لأن كل موضع جز فيه العطف جز فيه القر والعكس لأن القر في مواضع لأن القر يكون في مواضع لا يجوز فيها العطف منها أن بالكلام ما يدل على أن ما بعدها غير شريك لما قبلها نهر صمت الايام حتى يوم الفطر فهذا يجب فيه القر منها أن يكون قبلها ما يعطف عليه انا حتى مطلع الفجر وحتى حين يجب القرع ايضا قال ابن هشام في الاصاح اتفقوا على انه لا يعطف بها الا حيث تجر والمقصود بابن هشام في الاصاح من هو ابن هشام الخضراوي ابن هشام الخضراوي قال ابن هشام في الاصاح اتفقوا على انها لا يعطف بها الا حيث تجر ولا يلزم العكس وتتعلق بحتى ما العاطفه مسائل نذكرها مختصرة اربع مسائل مختصرة مهمة حبي حتى العاطفة اربع مسائل الأولى أن حتى بالنسبة للترتيب كالواو خلافا لمن زعم أنها للترتيب كالزمق الثاني الثاني أن حتى عاطفة للجمل أن حتى لا تكون عاطفة للجمل لا تكون حتى عاطفة للجمل وإنما تعطف مفردا على مفرد وذلك مفهوم من اشتراط كل معطوفها بعض المعطوف عليه الثالث المسألة الثالثة حيث قاسها العطف الجر فالجر أحسن لماذا الجر احسن لأنه الأصل في عمل حتى قال إلا في نحو مسألة واحدة تشبه باب الاشتغال وبل هي من باب الاشتغال مسألة من باب الاشتغال قال إلا في نحو ضربت القوم حتى زيدا ضربته فالنصب احسن وله وجهان أحدها أن تكون عاطفه ان تكون عاطفه وضربته توكيدا والآخر أن تكون ابتدائيه وضربته مفسرا لنصب بزيد زيد من باب الاشتغال طيب هذه المساء الثالثه المساء الرابعه إذا عطف بحتى على مجرور قال ابن عصور الأحسن اعاده الجار ليقع الفرق بين العاطفه والجاره قال وقال ابن خباز لزم اعاده الجار فرقا بينها وبين الجاره وقال ابن ملك التسهيل لزم اعاده الجار ما لم يتعين العطف ومثل بعجبت من القوم حتى بنيهم وفيه نظر وفيه نظر طيب هذا هو ماذا هذا هو القسم الثاني من اقسام حتى واقسام حتى كم هي خمسة اقسام حتى خمسة هذا القسم الذي قراناه ان شاء الله نواصل بقيه في الاقسام في دروس مستقبلة إن شاء الله نزلناكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب الدرس العشرون بعد المائه من الجنداني في حروف المعاني بسم الله رحمة الله ورحمة الحمد لله وصلى الله على رشيل الله علي يصلي الله عليه ما لا القصة حتى الابتدائية وليس المعنى أنها يجب أن يليها الابتداء والخبر حتى الابتدائية أي إنها يعني حرف ابتداء حرف ابتداء تبعدها كلام جديد سواء أتت بعدها جملة اسمية او جملة ماذا فعلية هي حرف ابتداء يعني حرف استئناف يستأنف بعدها كلام جديد سواء جملة اسمية او جملة ماذا او جملة فعلية على السواء قال حتى الابتدائيه وليس المعنى انها يجب عليها أن الوتد والخبر بل المعنى أنها صالحة لذلك وهي حرف جر استعمل بعد الكلام فيقع بعده الوتد والخبر في قليل فما زالت دجله تمد تمج دماءها من حتى ماء دجله أشكلو حتى ماء دجله تشكله هنا بعدها وتد وخبر ماء دجله تشكله خبر ويليها لي الجمله مصدرة مصدره بمضارع مرفوع متى نعرف ان حتى الابتدائيه بعدها جمله إذا اتى بعدها فعل ماضي أو اتى بعدها المضارع مرفوع قال نحو زلزله حتى يقول الرسول على قراءة نافع أو بمع أو بماض نحو قوله تعالى حتى عفوا وقالوا والجملة بعدها لا محل لها من الإعراب نقوم لا خلاف الازجاج فإنه ذهب إلى أن حتى هذه قارة والجملة في موضع جر بحتى وهو ضعيف وهو قول ضعيف قال ابن الخباز لأنه يفضي إلى تعليق الجر عن العمل وذلك غير معروف ذلك غير معروف لغة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 وقد اجتمعت الثلاثة في قول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله وزاد حتى نعله ألقاها وزاد حتى نعله ألقاها الآن وزاد حتى نعله ألقاها يروى بقر النعل حتى نعله على أن حتى ماذا؟ قره ويروى حتى إيش؟ حتى نعله على أن حتى عاطفة على المنصوب إيش؟ منصوب ألقي الصحفة هذا منصوب بالمعطى على المنصوب منصوب مثله حتى نعله ألقاه وجاءت رواية حتى نعله ألقاه حتى نعله على أن حتى ما هي امتداية قال يروى بقر النعل على أن حتى قرأ في على الشين أحدهما أن عطف الآخر أنها امتداية والنصب فيه المقدر يفسره الظاهر من باب الاستغلال والرابع والرا والرفع والرفع على أنها ابتدائية ونعله امتدى وألقاها خبره ويروى بالثلاثة قول الآخر عممتهم بالندى حتى غواتهم فكنت مالك ذي غي وذي رسدي عممته بالندى يعني يقول شملتهم بالكرم عممتهم معنا شملتهم من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في أربعي يعني أن العموم معنا الشمول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 أي أن عممتهم الضمير أيش مبني عن الضم في محل نصعل به وغوات مع على المنصوم منصوم مثله ويصح قول حتى غواتهم حتى غواتهم على أن حتى ماذا قار ويجوز أن نقول حتى غواتهم على أن غواتهم ماذا على أن حتى تدائي غواتهم تدائي وهذا خبره قال بعضهم والهو المصريين أنه لا يجوز رفع الابتداء إلا إذا كان بعدها ما يصرح يكون خبرا، فإذا صح الرفع غواتهم كان، فإن صح الرفع في غواتهم كان حجة على القاز، وهذه الرويات الثلاثة وصحت حتى غواتهم. طيب إن شاء الله لن نزكر الله خيرا والحمد لله رب العالمين.